مشى لما راك اتمشى وقد لبس العمامه المزنف الجوهر رشى والزهر في الروض بشى لما راك اتمشى وقد لبست العمامه علوت فينا خطيبا وقلت قولا مصيبا فكنت حقا لبيبا لصدق فيك علمه انت الامام الاشمو ما ثمل العالي واسمو بك المكارم تسمو ولا علت كلامه لم تستكن لي كفوري كي ما تفي ابحوري او تنتشق لي بخوري بل جلت فيه ضرامه انت المنتسب فاشريف او تختبر فاحصيب أو تمت حمفاع فيكم والحاسود ندامه بنيت بالشر عنهجا قد احكم العز نسجا ومجى للكفر مجا ورد فينا الكرامه كم بلغ حربا بحرب وهد كربا بكرب وردت غيانا حرب عزال عنا لجاما حفت بك الأسد طراف فلنتعز وفخرا وما تعظم تكبرا وقد هديت الإمامه صارت لكم كالقوالع تلك السجيل اللوامع بدت بكل المطالع مصحوبه تنبي السلامه عليك مني السلام ومحل عيك حمامو أول الدموع سجامو بثئل فرن غراما أنت التسف عاشريك أو تختبر فاحصيب أو تمتحن فعفيف والحسود ندامه أنت الإمام الأشم ما ثمن العالي واسمو بك المكارم تسمو ولا علت كلامه انت تنتسب ف شريف او تعتبر ف حصيب او تمتحن ف عفيف والحاسود ندامه انت الامام الاشرف